وضعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نور القرآن للشيخ صالح المغازي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها المباركون هذا اللقاء الأول من برنامجكم نور القرآن وفي كل حلقة إن شاء الله تعالى نعمد إلى آية من آيات كتاب الله الكريم من أحد أجزاء القرآن وفق ترتيب المصحف الشريف لقاء اليوم حول قول الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين والهاية من الجزء الأول من صورة البقرة. وفيها فيها إخبار ببعض ما أكرمه الله جل وعلا به أبان آدم في الملأ الأعلى والمحل الأسنة يوم أن أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود له والسجود هنا سجود تحيه لا سجود عبادة ونظيره في القرآن سجود إخوة يوسف سجود إخوة يوسف وأبوه ليوسف عليه السلام الله جل وعلا لم يشرع لأحد أن يسجد لأحد إلا لذاته العلية لأن السجود عبادة لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين ولكنه كان في محل من الطاعة عظيم فاقترن بقاؤه مع الملائكة فلما جاء الخطاب الإلهي إلى ذلكم الجمع من الملائكة كان إبليس حاضرا فشمله الأمر قال ربنا وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم أي سجود تحيه فسجدوا أي جميعا وقد جاء في القرآن ما يدل على أنهم جميعا سجدوا قال ربنا في صورة الحجر فسجد الملائكة كلهم أجمعون فمعنى قوله جل وعلا كلهم أي لم يبقى أحد منهم إلا وسجد وقوله جل وعلا أجمعون يدل على أنهم سجد يدل على أنهم سجدوا جميعا في وقت واحد قال ربنا هنا إلا إبليس أي أن إبليس امتلع عن السجود كبرا كما دلت عليه آيات أخرى وكما دلت عليه هذه الآية قال الله جل وعلا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى بمعنى امتنع واستكبر أي أن دخله الكبر ولهذا قال بعض العلماء إن الكبر أول ذنب عصي الله جل وعلا به في السماء أول ذنب عصي الله جل وعلا به في السماء واستكبر وكان من الكافرين أي جحد أمر الله جل وعلا ولم يقبل ولم يقبل به ويتعلق بهذه الآية مسائل نأخذها على وجه الإجمال سجود الملائكة لآدم واحد من خصائص أربعة ستمر معنا إن شاء الله ميز الله جل وعلا بها وأكرم بها أبان آدم أن إبليس هو الأب الحقيقي للجان الأب الحقيقي للجان فذكره مع الملائكة هنا لا يعني أبدا أنه من الجن بدليل قول الله جل وعلا والجان خلقناه من قبل من نار السموم وقوله تبارك وتعالى في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فهذا صريح على أن إبليس كان من الجن ولم يكن ولم يكن من الملائكة طرف عين. قال ربنا وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى إبليس لأنه كان يرى أنه مخلوق من نار وأنه قد رأى أن آدم عليه السلام خلق من طين فقال كما نص الله على ذلك في سورة الإسراء قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كما نص عليه في سورة الحجر وفي سورة الإسراء عريضة والذي يعني أن إبليس قاس هنا في مكان لا قياس فيه وهو وجود النص من النص الأمر بالسجود وهذا أخذ منه العلماء القاعدة الشهيرة والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص لم يكن في المسألة دليل صريح لا حرج أن يقيس المر وقد أخذ بالقياس جمهور العلماء لكن إذا كان هناك نص صريح إلهي أمر إلهي أو أمر ظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال لنا نقيس لأن إبليس قاس فهلك يوم أن جعل القياس مصادما مصادما للنص وهو الأمر الإلهي له بأن يسجد وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا من آدم؟ وهذا سيأتي الحديث عنه تفصيلا لكنه أبونا سجدوا الذي ننسب إليه وخاطبنا الله جل وعلا بنسبتنا إليه قال ربنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال ربنا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فنحن ننتسب إليه وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبيا قال نعم نبي مكلم قال نعم نبي مكلم إلا أنه لا يعد من الرسل فأول رسل الله جل وعلا إلى الأرض نوح عليه الصلاة والسلام هذا كله وقع في الملأ الأعلى ثم أمر الله جل وعلا آدم أن يدخل الجنة فدخلها ثم وسوس إليه إبليس في حديث ربما سيأتي بعضه في لقاءات اخرى فكان سببا في أن أكل من الشجرة فوه بطئ إلى الأرض ثم علمه الله جل وعلا كلمات تاب به عليها فسبحان من علمه كيف يتوب ثم قبل منه التوبة ولهذا قال العلماء إن التوبة هي وظيفة العمر جعلنا لله وإياكم من التائبين وصلى الله على محمد واله والعلم عند الله والحمد لله رب العالمين